Ha ha لينو هو يا تسن هو يا مانو يا نفهام وريحه الزيت سعدنا يا نفهام نورحه الزيت سعدنا يا نفهام ورح تشيه تشحدنا ربطة البرات مصديني ميكو ودايا ربطة البرات مصديني ميكو ودايا كاد لحما غي حرق أقولي نسير فانا كاد لحما غي حرق أقولي نسير فانا أنا غي تسفر حنزوندي ودا غي تسفر انا غيص فرح نزون دي اغدا غيص يا ولينو وهو يا تسانو وهو يا يمانو سيزاد غليقة كل غير المهلا سيزاد غليقة كل غير هبلياني دي خنص لخفره بريا هبلياني دي خنص لخفره Yeah. ila layli ni souli raj komosi tala ni sadr ila layli tikna ya ni lil hubr rat sari ba That's <laughs>